Book 2 69 69 69 يريد يحتاج يريد bir yatağa ihtiyacım var İhtiyacım bir yatağa. bir Uyumak istiyorum. Orido an anam. Burada bir yatak var mı? Hel yujed huna serir? Hel yujed huna serir? Bir lambaya ihtiyacım var. أحتاج إلى مصباح. أحتاج إلى مصباح. أكماك استيورم. أريد أن أقرأ. أريد أن أقرأ. هل يوجد هنا مصباح؟ هل يوجد هنا مصباح؟ bir telefona ihtiyacım إلى تليفون. أحتاج إلى تليفون. تليفون استيورم. أريد أن أتصل بالتليفون. أريد أن أتصل بالتليفون. Burada bir telefon هل يوجد هنا تليفون؟ هل يوجد هنا تليفون؟ بر كاميرا احتياجم مار. احتاج لكاميرا. احتاج لكاميرا. فوتوغراف تجيك استيروم. أريد أن أصور. أريد أن أصور. برا دا بير كاميرا وارم؟ هل توجد هنا؟ كاميرا هل توجد هنا كاميرا؟ بر bilgisayara أحتاج لي أحتاج ليكمبيوتر. E أريد أن أرسل إيميل. E أريد أن أرسل إيميل. E هل يوجد هنا كمبيوتر؟ هل يوجد هنا كمبيوتر؟ بير تكَن مزة احتياجِمْ وَرْ. أحتاج لقلمِ حبر جاف. أحتاج لقلم حبر جاف. بير شيء يَذْمَكْ أريد أن اكتب شيئا أريد أن أكتب شيئاً. Burada bir sayfa kağıt ve tükenmez var mı? Hel يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف. Hel يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف.